هل شاهدت النشرة الجوية أمس يا آن؟ نعم لقد قال خبير التقصي أنه ربما تكون هناك أمطار رعدية ثم أمطار خفيفة في فترة الصباح وماذا عن فترة بعد الظهر؟ من المتوقع أن تستمر الأمطار الخفيفة حتى المساء وماذا عن درجات الحرارة؟ سيكون الجو باردا بعد شيء اليوم أنا أحب المطر لكنني لا أحب الجو البارد وأنا أفضل الجو الجاف حيث يمكنني عمل الكثير من الأنشطة معك حق فمع المطر والجليد تصعب ممارسة معظم الأنشطة. أعتقد انها ستمته ثانيا. نعم، إذا هيا بنا. النشرة الجوية. يشاهد خبير الطقس أمطار رعدية، أمطار، أمطار خفيفة، رياح، فيضان، فيضانات، سماء صافية. سماء غائمة المتوقع تستمر حتى بارد بارد يحب يفضل حيث كثير أنشطة عمل ممارسة صعب معظم أعتقد Współpraca